وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن رَبَّكَ ইন্নুদৌ চুল্লি মুহুগ্নি ওই চ্যাল মু চালৌল নৌ তুসম্যৌ সুদ ইউ মুদিড়ি ও تُسْمِعُ إِلَّا বলি يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ اِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ مَنَاكَانُوا بِآيَاتِنَا لا يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا من مَن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُم يُضَاعَفُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ قَالُوا أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 قل على الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بِمَا خبير